العلوم الطبيعيه والمباحث الالهيه بقي راي العلم الحديث في المساله الالهيه ويحق للعالم الطبيعي ان يبدي رايا يحتج به في المباحث الالهيه بمقدار نصيبه من صحه العلم وسعه الافقي وقوه العارضه وصدق العباره وهو يستفيد هذه الخصال من طول البحث وتعود التمحيص والتجربه ووفرت المعلومات في موضوع واحد او موضوعات متعدده ويستطيع اذا كان ممن يستدلون بنظام الكون على قدره صانعه ان يتوسع في تفصيل الشواهد على دقه النظام واطراده في ظواهر الماده وخفاياها التي تحتجب عن غير العلماء المتفرغين لهذه العلوم اما العلوم الطبيعيه نفسها فليس من شانها ان تخول اصحابها حق القول الفصل في المباحث الالهيه والمسائل الابديه لانها من جهه مقصوره على ما يقبل المشاهده والتجربه والتسجيل ومن جهه اخرى مقصوره على نوع واحد من الموجودات وهي بعد هذا وذاك تتناول عوارض الموجودات ولا تتناول جوهر الوجود وهو لا يدخل في تجارب علم من تلك العلوم فالبيولوجي يدرس أعضاء الجسم الحي ولكنه لا يستطيع بعلمه أن يبين أسباب الاختلاف بين الخلية الحية والخلية الميتة أو الخلية الجامدة ولا يستطيع أن يقرر ما هي الحياة لأن أعمال الأعضاء شيء والقوة التي تعمل بها تلك الأعضاء شيء آخر لا يدخل في نطاق البيولوجية التي يتعلمها أكبر المشرحين أو العارفين بتركيب الأجسام الحية وإذا قرر العالم البيولوجي أن المادة قابلة لتوليد الحياة فهو لا يقرر ذلك في حدود علمه بل يقرره في حدود ظنه وتقديره ويجوز لعالم المعادن بمثل هذا الحق أن يقرر أن المادة لا تملك خاصية الحياة انه درس ذره الماده في صورها المعدنيه دراسه العلماء فالعلم الطبيعي لا يحق له الفصل في المساله الالهيه ولكن العلم الطبيعيه يحق له ابداء الراي في هذه المساله يحق العقل والدليل والبديهات الواعيه لانه انسان يمتاز حقه في الايمان بمقدار امتيازه في صفات الانسان اما العلم نفسه فلا غنى له عن البديهة الانسانية في تلمس الحق بين مجاهل الكون وخوافيه وبعض العلماء ينكرون ثقة البديهة ويجعلون انها تلاقد اصول البحث والدراسه فيغفلون عن عمل هذه الثقه في سريان العلوم وتعميم نفعها بين من يعرفونها وبين من لا يعرفونها على السواء فكيف تسري المقررات العلمية بين العلماء فضلاً عن الجهلاء لو لا ثقة البديهة؟ كيف يعرف المهندس صدق الطبيب في مباحثه العلمية؟ ولا نقول كيف يعرفها الجاهل بالطب والهندسة؟ كيف تصبح المقررة العلمية حقيقةً يعتمد عليها العارف والجاهل في إنفاق المال على بناء العمائر وتصحيح الأجسام ومد السكة مصناعه الحديد والخشب والحجاره وما اليها ما من حقيقه من هذه الحقائق تسري بين الناس بغير ثقه البديهه وثقه الايمان ما من حقيقه من هذه الحقائق يعرفها جميع المنتفعين بها معرفه العلماء او يمكن ان يعرفها جميع الناس ما يعرفها بعض الناس وهي مع ذلك مسائل محدوده يتاح العلم بها لمن يشاء فلماذا يخطر على البال ان حقيقه الحقائق الكبرى تستغني عن ثقه البديهه الانسانيه ولا يتاتى ان تقوم في روع انسان الا بتجارب المعامل التي يباشرها كل انسان نعم ان الحقيقه العلميه يعرفها كل من اختبرها ويتبين صدقها بالامتحان اذا تيسرت موازينه ومعاييره وهي عند الطلب ميسورة لأكثر الناس ولكنك تستطيع أن تجزم كل الجزم أن الأمر كذلك في العقيدة والإيمان فإن الذين يختبرون شعور الرسل والقدسين بإيمانهم لا بد أن يشعروا بذلك الإيمان كما شعر به الرسل والقدسون وقد يعبرون عنه بأسلوب غير أسلوب العلماء بصوغ النظريات والأسلوب وتركيب المعادلات الا يدل ذلك على عجب بل يدل على امر مألوف معهود وهو ان التعبير عن الوجدانيات غير التعبير عن المعقولات وايه ذلك في مبتكرات الفنون وفي ما نراه كل يوم من اساليب الناس في التعبير عما يحسون فبهجه الربيعة ينعم بها الطائر والجواد والانسان فيرسلها طائر التغريدا ويطلقها الجواد صهيلا وينظمها الانسان قصيدا ان كان من الشعراء ويبحثها تمثالا ان كان من المثالين ويرددها حالا ان كان من الموسيقيين وينقلها الى شخصيه قصه ان كان من كتاب القصص والروايات ويؤلف منها اسطوره ان كان ممن يتخيلون الاساطير ولا نشك في وجود الشعر اختلاف العبارات لان الشعور موجود لا شك فيه ويبلغ انسانا ما يسره فيترجم عن سموه بتوزيع الصدقات واطعام المساكين ويبلغ غيره ذلك النبأ بعينه فيترجم عنه بوليمه يدعو اليها الاحباب والاصدقاء ويبلغ اخرين فيعبرون عنه بالقصف واللهو او بالراحه واعفاء النفس من الاعمال أو بالصلاة والدعاء وقد يتهلل الوجه وقد تسيل الدموع من العيون ولا شك فيما يترجمون عنه وان كان لكل سرور ترجمان يوافق الانسان فثقة البديهة لازمة في مقررات العلم فضلا عن مقررات الايمان بالغيوب ولزومها يقتضيه العقل ولا يعتمد على وحي البديهة وحده او على مجرد التسليم الملكاء ان الذي يستحق الايمان به هو الكائن المطلق الكمال كما اسلفنا في ختام الكلام على خلاصه الفلسفه الوضعيه اي فلسفه اوغست كول والكائن المطلق الكمال هو الكائن الذي لا يدخل في حدود العقول ولا يخضع لتجارب العلماء فما الذي يقضي به العقل في هذه المناقضه انه لا يقضي بأن يكون سبب الإيمان هو مبتل الإيمان، لأنه كلام لا يسيغه عقل ولا علم، ولكنه يقضي بما قضى به الواقع أيضا، واتفق عليه المفهوم والمحسوس، وهو أن لا نكتفي بالعقل وحده، ولا بالعلم وحده في الإيمان بالكائن الذي يستحق الإيمان، وان نعلم ان فقه البديهة متمم لا غنى عنه لوظيفه العقل والعلم في معرفه الله ولا عجب في ذلك وهي مساله اكبر من المسائل العقليه والمسائل العلميه لانها مساله الوجود كله في جوهره وعرضه وفي ظاهره وخافيه ومساله العالم والمعلوم والعقل والمعقول وقد اختارت طائفه من العلماء المعاصرين موقفا غير هذا الموقف في مواجهه الغيب وتفسير العقيده الالهيه وكان اكثرهم من البيولوجيين الذين يقررون ان الماده تشتمل على خواص الحياه وانه لا حاجه الى فرض قوه غير القوى الماديه لتفسير نشاه الاحياء على الكره الارضيه وكلامهم هذا لا قيمه له من العلم نفسه الا في اليوم الذي يروننا فيه مكانا تنشا فيه الحياه من الجماد كما نشات في زعمهم قبل التطور الاخير او في اليوم الذي يروننا فيه ماده مخلوقه باعين العالم تتحول الى حياه او في اليوم الذي محللون فيه خليه تلد انسانا سويا ويصدرون خليه مثلها في مقاديرها تلد انسانا يرث ما ينمو في الخلية الحية من خلايق الآباء والأجداد منذ آلاف السنين والكيمييون الذين يقولون كما يقول هؤلاء إن الإشعاع كاف لتفسير المادة وتراكيبها العضويه وغير العضويه مطالبون بمثل ما يطالب به اولئك البيولوجيون الإشعاع يملا الفضاء فليركبوه كما حللوه أو يرون وكان يتحول فيه الشعاع الى ذره وتتحول فيه الذره الى خليه ولا يكونون بعد ذلك قد ابطلوا قولا من اقوال المؤمنين بالله لان عمل الصانع لا يثبت عمل المصادفه بل يرده الى صانع الهمه وجعله في حكم الطبيعه التي تتخلق كما اراد ويعزز القول بان انكار الحقيقه الالهيه هو مساله العالم لا مسألة العلم أن كثيراً من العلماء الممتازين ينكرون هذا الإنكار ويؤمنون بالعقل في هذا الوجود ويعتبرون تفسير الكون بالإرادة الكونية أقرب تفسير إلى العقل وإلى الضمير وبين هؤلاء أفذاذ من علماء الطبيعة وعلماء الرياضة أو من العلماء الذين جمعوا بين الطبيعة والرياضة واستقرت لهم في هذه العلوم حيثاً بكاله اعلى واثبت من مكاله المنكرين واذا جازت المفاضله بين حقوق العلماء في بحث المساله الالهيه فارجح العلماء حقا في هذه المباحث هم علماء الطبيعه الفلكيون لان الفلكيه يعتمد على بديهه العقل الرياضيه والطبيعي يعتمد على تجارب الحس الخارجيه والذي يجمع بينهما ويجمع بين دلائل العقل والمشاهدة ويبني حكمه على نظام السماوات ونظام هذه الأشياء التي نلابسها في حياتنا الأرضية فهو يتلقى الفكرة الإلهية في أوسع نطاق وقد يرجح حق العالم الرياضي في هذه المباحث اعتبار آخر تبرزه لنا الكشوف الحديثة في مختلف العلوم الطبيعية ونعني به ان الكون كله يوشك ان يتراءى لنا في نسيج من النسب الرياضيه التي تسوق اول الفلكيين الاقدمين ان الله يهندس وان الهندسه تترجم لنا حكمه الله في مخلوقاته العلويه والسفليه على السواء ومن اكبر هؤلاء العلماء سير ارثر ايدينكتون الذي يقول إن تفسير الكون بالحركة الآلية أمر لا يسيغه العلم الحديث وإن الكون أحرا أن يفسر بالنسب الرياضية في عقل عاقل ولكن الإنسان هو سر الكون الأكبر وهو الذي يدرك هذه النسب ويدرك ما بين عقله وعقل الكون من علاقة وثيقة وأنه إذا جاز للحركة الآلية أن تخلق في المستقبل إنسانا آليا أليس مما يجوز في العقول أن تتخيل ذلك الانسان سائلا عن الحقيقه أو مباليا بأسباب الحق والباطل ولكن هذا الشوق الى الحقيقه هو لب لب الحياه وهو هو محور الوجود الانساني منذ نجم من صلب هذه الطبيعه هذا هو الذي يجعل الانسان شيئا مغايرا كل المغايره لما حوله من الظواهر الطبيعيه يجعله روحانية ومتى ارتفعت الصيحة من قلب الانسان فيما كل هذا لم يكن جوابا صالحا لتلك الصيحة ان ننظر الى هذه التجارب التي نتلقاها من حسنا ونقول كل هذا هو ذرات وفوضى وهو كرات نارية تحوم وتحوم حول القضاء المحتوم كلا بل الاحرى ومساعدة أن نفهم أن كل هذا وراءه روح يستوي الحق في محرابها وتكمل فيها قوابل لتنمية الذات بمقدار ما فيها من النزوع إلى تلبية عناصر الخير والجمال ومن كبار العلماء الفلكيين الطبيعيين الذين ينظرون إلى الحقيقة الإلهية هذه النظرة جينز صاحب المباحث المعدودة في الإشعاع والذرات الغازية وهو ينبذ التفسير الآلي كما ينبذه إدينكتون ويستدل بالنسب الرياضية على وجود الله لأننا لم نستخرج هذه النسبة من الكون بل استخرجناها من عقولنا فلما عرفناها وطبقناها على ما حولنا عرفنا أنها كانت موجودة عاملة قبل أن نهتدي إليها ونترقى في مراقبة عملها في نوميس الكون ونوميس الحياة بحق لنا ان نفهم ان هذه الحقائق الرياضيه هي حقائق عقل الهي اودعها افكارنا كما اودعها هذه العوالم من حولنا قال ان العقل لا يعد بعد طفيليا على عالم الماده كما بدا لبعضهم من قبل فلنحن اخذون ان نراه ونرفع اليه التمجيد لانه هو خالق عالم الماده والمهيمن عليه اليس المقصود بالمداهة عقولنا الانسانيه ولكن ما المقصود هو العقل الذي نحسب من افكاره تلك الذرات التي تلمي لنا العقول فان الكون احرى ان يسمى فكره عظيمه لا الهه عظيمه وانه لا اهول خطرا من الافكار في راس الانسان والعلامه البيرت اينشتاين صاحب النسبيه حجه في الرياضيات وفي الطبيعيات وله مشاركه في فن الموسيقى ومقاصد الفلسفه وهو قوي الايمان بوجود الله ويقول ان اصحاب العبقريات الدينيه من جميع العصور قد عرفوا بهذا النوع من الشعور الديني الذي لا ينتمي الى نحله ولا يتمثل الله في انثله البشريه فكيف يتاثى ان ينتقل هذا الشعور الديني الكوني من انسان الى انسان إذا لم يبرز في صورة معينة أو مراسم معلومة إنني لا أرى أن أهم وظيفة من وظائف الفن والعلم هي أن يوقظ هذا الشعور وأن يستبقياه حياً في الذين تهيأوا له ومن طبقة هؤلاء العلماء من يتدين ويقرر فائدة الصلاة ويكتفي بإيمان العقل أو الضمير بوجود الله فالسير أوليفر لوج الرياضي الطبيعي المشهور يؤمن بالله وبالروح وبالفائدة الصلاة ويرد على الذين يزعمون التناقض بينها وبين القوانين الأبدية بأنهم يخطئون التصور إذ يتصورون أنفسهم كأنهم شيء منعزل عن التون وخارج منه يعمل فيه من ظاهره ويحاول أن يبدل مظاهره بالابتهال إلى نظام في القوى المسيرة ولكننا نحن إذا استطعنا أن نتفطن إلى أنفسنا وأننا نحن جزء صميم من النظام بأسره وأن رغباتنا ومطالبنا هي نفحة من الإرادة المسيطرة الهادية لم يمتنع على حركات عقولنا أن يكون لها أثر فاعل إذا سرنا به وفاقا لأصدق ما في الكون من القوانين وأعلاها ويضرب السير أوليفر مثلا لذلك بالدولة العادلة التي تكون خلجات الاحاد فيها جزءا من التشريع والاداره اذا هي سلكت سبيلها الحق الى التعبير السليم والتوفيق بينها وبين اصول النظام ولا تزال كتب العلماء المؤمنين تطالع القراء في الغرب بارائهم في وجود الله واسبابهم التي تبعث فيهم الايمان به والثقه بتدبيره ومن احدثها كتيب الاستاذ كريسي ماريسون الذي كان رئيسا لمجمع العلوم في نيويورك وقد سماه ليس الانسان بالوحيد ولخص فيه سبعه اسباب للايمان بالحقيقه الالهيه يعرفها الطبيعيون والرياضيون وتابا عليهم ان يردوها الى المصادفه لانها لا تختل ابدا مع ان التوفيق بينها بالمصادفه لا يتجاوز نسبه 1 الى الوف الملايين ومن أقوى هذه الأسباب السبعة قوله عن الناسلات جينز وفحواه إنها تبلغ من الدقة أن جميع الناسلات التي يتولد منها سكان الكرة الأرضية جميعا لو وضعت في حيز واحد لما زادت على قمع الخياطة ولكنها كانت في كل خلية حية وفي طواياها أسرار الخصائص التي يتصف بها جميع الآدميين والان قمع خياطه لحيز صغير إذ يحتوي فيه جميع خصائص الافراد الموزعه بين 2000 مليون من البشر ولكنه واقع لا ترقى اليه الشكوك فكيف اذا تنطوي في هذه الناسلات جميع عوامل الوراثه المتخلقه من حشود الاسلاف وتستبقي لكل فرد مقوماته النفسيه في مثل هذا الحيز الذي بلغ الغايه من الدقه والصغر ونحن نرى من هذا المثال لا يستطيع العالم من تفصيل الادله التي يتناقلها من لا يدرسون العلوم الطبيعيه فان خلق الذكر والانثى معجزه كافيه لاثبات القصد والتدبير في خلق الحياه واستدامه اسباب البقاء للاحياء وان الغرائز النوعيه التي تؤدي هذه المعجزه لا ابرز من ان تخفى على عالم او غير عالم ولكن العالم الطبيعي وحده هو الذي يستطيع ان يضاعف هذه الدلاله اضعافا فوق اضعاف لانه يرينا بمثل الدليل المتقدم اعجب اعاجيب هذه الغريزه التي تخفى على سواه ويبين لنا ان الحياه قوه من عالم المكان والزمان لان الحيز الذي يحتوي الناسله هو الحيز الذي يحتوي كل ذره في حجمها من الذرات الماديه ولكنه يتسع لآفاق من القوى لا اثر لها في ذرات الاجساد وقد قيل على سبيل التعجيب والاغراب ان لو تضع باريس في علبه صغيره وظن القائل انه بالغ اقصى المبالغه في تصوير الاستحاله والاعجاز الذي تستطيره الفروض او الاماني المشتهاه ولسنا هنا بصدد فرض باطل او امنيه خياليه ولكننا في صدد حقيقه اعجب من جميع الفروض والاخيله لانها لا تضع باريس وحدها في علبه صغيره بل تضع النوع الانساني كله في اقل من العلبه الصغيره في قمع لا يتسع لاكثر من امله وهو يتسع مع ذلك لكل ما في النفوس من الأحاسيس والحوافز والأسرار ولكل ما في العقول من الأفكار والفلسفات والمبتكرات ولكل ما في الضمائر من العقائد والأخلاق والأشواق ولكل ما في الأجسام من الوظائف والمحاسم والأشباه ولكل ما بين هؤلاء من الأواصل والوشائج والعلاقات فإن كان العلم مجرد هو الذي يعوق هذه الآية عن الوصول إلى العقل فما هو بواصل إلى شيء وما من شيء هو واصل إليه لكن العلم براء من هذا التعطيل الذي يشن العقول ويفقدها شجاعة الاعتقاد فإذا جاز له أن ينكر فإنما يجوز له بحجة واحدة وهي أنه يجهل وليس أنه يعلم ومن الجهل يجهل لا من العلم ان نجعل الجهل مرجعا للوجود من اعلاه الى ادناه فليقل العالم انه يجهل لان الامر اكبر من ان يعرفه ويحيط بحدوده ولكن الامر الذي لا يعرفه ولا يحيط بحدوده موجود لا شك فيه